سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِيَّا رَوَكُ الْأَيَّاتِ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رَوَكُ الْأَيَّاتِ الَّا يُؤْمِنُ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا غن يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين